بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعزلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِن حَقٍّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ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 وتحمل أشقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بكث الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وجينه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 هم منه شراب وهم شجر فيه كثيمون ينبث لكم به الزرع والزيتون والنكيل والأعناب ومن كل السمراء فِى رِزْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهُ مِن مَّثَنَاتٍ وَمِن مَّيْتٍ مِّنَ الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ مَا دَرَأَ لَكُم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعَقِلُونَ وَهُوَ الَّذِي صَوَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَ فَخُذُوهُ مِنْ حِمَىٰ تِسْلَكُونَ وَتَسْتَقْرِئُونَ مَحِيَّةً تِسْلَكُونَهَا وَتَعْلَمُونَ كَمَافِرَتُهُ وَلَكَمَتَهُ وَلَسْتَ تَرُونَ خَطَّهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وألقى في الأرض رواسي أن شميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون وعلى مات وبن نجن هم يهتدون أفمن يخلق فمن لا يخلق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 تَنؤُون وَهُوَ يُخْلَقُونَ أَمْ وَلَهُمْ غَيْرُ أَصْيَا وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَا لَا يُبْعَثُونَ إِلَهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ يردوا وهم مستكبرون لا يعلم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين واذا تنللهم تغيير الاول لينعموا اوزعهم كامل الصن يوم ان ياما من اوزار الذين يحملون بغلا عن الا ان كنتم فالتقوا ما كنتم نعمل من سوء بل ثن الله عليكم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جنما خا تُهَا فَلَبِثَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ إِلَيْهِمْ لَنَسْفَعًا مَا ظَمْأًا أَنذَرَ رَبُّكُمْ فَعَرُّوا قِيَامًا مِّنَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَشَنًا وَلَدَاعُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَ الدَّارُ الْمُفْتَرِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي تَوَسَّاهُمُ الْمَلَاءُ إِن تُبْغِينَ لَيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُلَ الْجَنَّةِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأقربهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهجئون قال الذين أشرقوا لو كان اللهم ما وهبتنا من دون من شيء نحن ثَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِنَّ الْبَلاغَ لَدَيْنَا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَصُلْوَانَ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُ وان تعالين الضلاله فثيروا في الارض قوم من شيط كانوا عاتبه المكذبين يرادف على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم الناس قَالَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَنَءَ عَهْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ مَا أَسَرَّ مِنَّا مَا لَا يَعْلَمُ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَكُونُ نَكِيرٌ وَلِأَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا صَدَّوْنَا لِكَي إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّقُولَ لَهُمْ سَيَكُونُونَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِيهِ بعد ما ظلموا لنبوئا منهم في الدنيا حسنة ولأدروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من لِكَي يُنْكَمُوا ثُمَّ لَا يَعْلَمُوا بِبَيِّنَاتِ وَالذُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّمَ إِلَيْهِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أفأمن الذين مشروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعون أو يأخذهم كل تقلب فما هم بمعجدون أَوَلَمْ أو يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۖ أَوَلَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهَا تُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ بَلَىٰ ۚ إِنَّهُ لَأَمْرٌ عَظِيمٌ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يقافون ربهم من صوتهم ويسعلون ما يؤمرون قُلْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحْدَهُ فَإِلَيْهِ تَصْرَحُون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أَفَوَرَبِّ اللَّهِ تَشْكُرُونَ وَمَا ذُقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمِنْ اللَّهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَغَافِلُونَ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا تَسَرَّىٰ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ يَخُورُ بِمَا أَسَاءُوا فَتَمَتَّعُوا فَكَيْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَوَلَّنَّ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الدُّنْيَا فَتَاتًا كَمَا هُمْ وَلَهُ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَلَوَّجَهُ مُسْتَبْدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَرَّأُ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصُّوَرِ إِذَا بُشِّرَ به اي وين تشوا على ومن امدسه في السراب الا سا ما يحكم للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء وللائم مثل الاعمى وهو العليم الحكيم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ نَاسًا مَّا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِن دَابَّةٍ وَلَا إِنْسٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّكَرَّرٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يُرُونَ شَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَصْنَعُونَ وَطَغَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّهُمُ الْحُكْمُ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْعِزَّةَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ إِنَّ اللَّهَ لَقَدْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا آيَمًا قَالُوا لِتَضَيَّنَنَّ نَحْنُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ تَضَيَّنَنَّ نَحْنُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِنَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّنْهُ شَرَابًا وَمِمَّا تَتَّخِذُونَ مِنَ الْأَنْعَامِ حِلْيَةً يَأْكُلُكُمْ وَمِنْهَا يَشْرَبُونَ لبنا خالصا شائرا للشارعين ومن ثمرات النخيل والأعناب تستخذون منه سترا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا جَنَاةٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانِهَا كُلُّ مَثَاءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوْمَئِذٍ يُمِيتُكُمْ ومنكم من يرد إلى أرجل العمر كي لا يعلم بعض عين شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض كرحزق فما الذين فضلوا براج رزقهم على ما ملست ألا نور فهم فيه سواء أفد نعمة الله يجحلون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 أَثَلَّ الْبَعْضُ يُؤْمِنُونَ وَبَعْضٌ مِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَيَقُولُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا, لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا نَّسْأَلُ اللَّهَ فَيَرْزُقُنَا مِن رَّحْمَتِهِ وَمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ وَلَا يَضُرُّونَهُمْ شَيْئًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَبَرَزَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا كَمُلَاءٍ يَقْضِرُ وَلَا سَنَدٌ وَهُوَ كَنلٌ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَنلٌ عَلَى مَوْلَاهُ أَنَّمَا يُؤْذِذُهُ لَا يَأْتِخُ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 إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بقول أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم سيئا ذَلِكَ وَالْأَبْقَرُ وَأَسْبَتَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا لِطَيْرٍ مُكَتَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۚ مَآلُهُمْ إِلَىٰ عِنْدِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُنُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَحِفُّونَهَا تست تِصْوَنَ يَوْمَ وَعْدِهِمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِهِمْ وَمِنْ أَصْفَاتِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَسْعَارِهَا أَفَاتَ سَأَتَوُ وَمَتَاعًا إِلَىٰ لَهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْهُ خَلَقَ كُلَّانَا وَنَذَرْنَا جِبَالًا أَصْنَامًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ شَرَاعِنَ لِتَكُونُوا الْحَرَّ وَشَرَاعِنَ لِتَكُونُوا بَأْسًا تَرَاضَيْتُمْ مُنَّتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ اِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَأْرِفُونَ مِنْ مَتَاعِ اللَّهِ ثُمَّ يُنْشَرُونَهَا وَأَسْلَمُوا مُلْكَهُ كَثِيرٌ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا ۚ إِنَّا فَتَحْنَا لَهُ بَابًا وَإِنَّهُ لَذِكْرَى لِلْمُقْوِينَ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 وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِدًا عَلَيْهِمْ أَنَّ خُطُبَهُمْ وَجِئْنَا بِتَذْكِرَتِنَا عَلَاهَا أَنَّا وَنَزَّلْنَا رَبُّكَ فَتَعَالَىٰ عَن كُلِّ شَرٍّ وَهُدَهُ وَرَحْمَتَهُ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيثَاءِ الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ كَذَلِكَ وَالْدَّمُ يَجْعَلُونَ عَلَكُمُ الْعِلَّةَ فَتَشْهَدُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كالذين نقضوا عهدهم دعوا قوتهم ان كان كن تتخذون ايمانكم تتخذون ايمانكم حقا بينكم ان تكون امه هي امم انما يدلكم الله به وَلَا يُبَدَّلُ مِن لَّدُنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَأَرْسَلَ اللَّهُ لَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَكُونُ لِمَنْ شَاءَ مِنكُمْ وَلَا يَكُونُ لِمَنْ لَا يُرِيدُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ عَمَّا كنتم تَعْمَلُونَ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَخْدِمُ وَنَجْزِي مِنَ الْجُزْءِ فَزِلَّ قَدَمُ مَنْ بَاعَ ثَبُوتَهُ وَتَذُوقُوا وَذُوقُوا السُّوءَ إِذَا قَضَيْتُ عَنكُم مَّثَلَ الْيَنَابِيعِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَسْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ فَمَن يُقَلِّلْ إِلَّا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِنْدَكُمْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ نَقَدَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلنحينه حياة طيبة ولنجذينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاتعذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا كُلُّ طَاعُنٍ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْهُ وَالَّذِينَ هُمْ مُشْرِكُونَ وَإِذَا أَبَىٰ بَدَّلَ مَا آتَاهُ آيَاتَم كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت محسر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا يُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُثَبِّتُهُم بِالْقُرْآنِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ يُقَالُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهزيهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكيب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون فَتَبَرَّأَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا مَن اتَّخَذَ هَوَاهُ قَبْلَ أَن يُطْمَئِنَّ دِينَ إِلَّا مَن اتَّخَذَ هَوَاهُ قَلْبُهُ قَطَنَ وما ولا من ولاكم من شوح الكفر قدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك انهم تحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهزي القوم الشاكلين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصالهم وأولئك هم الغافلون لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ مُلْحَقُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لَنِهَاوُونَ دَامَتْ سَمَاوَاتٌ وَمُسْنَدٌ ثُمَّ جَاءَ الْغَدْرُ وَقَدَرٌ ثُمَّ جَاءَ الْغَدْرُ وَقَدَرٌ إِنَّ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 ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رفتها رغدا رجل من كل مكان فتفرت فَظَلَّتْ لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ مَا كَانُوا يُقْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ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 انَّ الَّذِينَ يَفْكُرُونَ عَلَى اللَّهِ كَبِيرًا يَصِفُونَ مَتَاعًا قَلِيلًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا فَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ قَالُوا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَلَا كُنَّا يُؤْمِنُونَ أَأَنْتَ كَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ أَسَفُوا تَابُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْحَابُ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَعَلَهُ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثم أوحينا إليك أن اتبع علمة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَخَّرَ لَهُمُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَالْبَحْرَ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَمَا كَانُوا لِيَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُجْرِمُونَ إِنَّ رَبَّتَهُ وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنكَ دَلِيلُهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُضِلِّ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاتِبُوا مِمَّنْ عِنْدَكُمْ عِبْرَةٌ لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاكْبِرْ وَنَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْنَنْ عَلَيْمُ وَلَا تَكُفِي بَيْتٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوَ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ